يسبح لله ما في السماء I'll ويقوم بهم وهو العزيز الحكيم والله ذو الفضل العظيم مثل الذين من أسفار فئس مزان أنكم أولياء للناس إن حدماً <تصفيق> والله عليم بالظالمين قل إن الموتى الذي تفرون ثم تردون إلى غاني من غيب والشهادة فينبئكم بما كنتم um وان الله oh no.